وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي مَا أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا w